الحمد لله الحمد لله الذي خلق وشرع وقدر وبعث رسله بالشرائع المحكمات وجعل فيها النور والهدي المطهر وجعل الرضا بها شاره على من عظم الله وكبر فالويل كل الويل من صد عن دينه واستكبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ما من كبير الا ومنه الله اكبر ولا قوي الا والله اقوى منه واقدر واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ وانذر وحذر وبشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الوعد والمحشر اما بعد فيا ايها المؤمنون بالله ولقائه اتقوا الله تعالى حق تقاته وسارعوا الى مغفرة ربكم ومرضاته واجيب الداعي الى دار كرامته وجناته فان العمر سريع الذهاب بساعاته واوقاته ما من احد يموت الا ندم ان كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وان كان مسيئا ندم الا يكون نزع يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ايها المسلمون روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنه فعجب لها ابو سعيد فقال اعدها علي يا رسول الله ففعل الحديث ايها المسلمون الرضا عمل قلبي يجمع القبول والانقياد والرضا اساس الاسلام وقاعده الايمان وشرط شهاده التوحيد قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فاقسم الحق سبحانه انهم لا يؤمنون حتى يحكم الله ورسوله ويرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه ويسلموا له تسليما وهذه حقيقه الرضا بحكمه وشرعه وقد اسند الحرج والاستسلام للنفس لا للقلب لحكمه دقيقه وهي ان النفس مكمن الهوى والشهوات والاحتجاج والاعتراض ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسولا رواه مسلم وقال ايضا من قال حين يسمع المؤذن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 والرضا برسوله والانقياد له والرضا بدينه والتسليم له ومن اجتمعت له هذه الاربعه فهو الصديق حقا وهي سهله بالدعوه واللسان لكنها من اصعب الامور عند الحقيقه والامتحان ولا سيما اذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها فالرضا بالالهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه وافراده بالعباده والاخلاص له والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده والاعتماد عليه وان يكون راضيا بكل ما يفعله به مولاه وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق اليه وأما الرضا بدينه فاذا قال او حكم او امر او نها رضي كل الرضا ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه او هواها او قول مقلده وشيخه وطائفته ان الرضا بالله هو والله عين العزه والصحبه مع الله ورسوله وروح الانس به من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالاسلام دينا رسخت قدمه في التوكل والتسليم والتفويض ومن رضي عن ربه رضي الله عنه ولذلك كان الرضا باب الله الاعظم وجنه الدنيا ومستراح العارفين وحياه المحبين ونعيم العابدين وقره عيون المشتاقين عباد الله ايها المسلمون وينافي الرضا ويقابله الاعتراض والكراهيه لما انزل الله لبعضه او كله فالرضا هو الاستسلام والقبول والانقياد وضده الرد والاعتراض والاباء واصل هذا الاعتراض هو اتباع الهوى والاستمداد من غير الوحي والتلقي من غير الله ورسوله فمن الناس من حكم العقل والهوى والراي وتتبع فلسفه التائهين ومنهم من حكم الذوق والوجد والكشف وتلاعب الشيطان بعقله فانتكس الى حضيض الخرافه والوهم ومنهم من بحث عن المصالح الدنيويه وركن للاعراف الارضيه وتبع الهوى متذرعا بالاقيسه والاراء لاباحه ما حرم الله وتحريم ما احل واسقاط ما اوجب وتصحيح ما ابطل وسبب ذلك كله هو اتباع الهوى وعدم الرضا بالله ورسوله ودينه لذلك ولهذا ملئ القران الكريم بالتحذير من الهوى بل ان من مقاصد الشريعه اخراج المكلف من داعيه الهوى الى اتباع الشرع وبهذا يحصل الابتلاء ويفترق الطائع عن العاصي والعابد عن الفاسق قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماءات والأرض وقال سبحانه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أيها المؤمنون إن التزام شريعة الله وتحري طاعة الله هي قضية عقدية ومسألة إيمانية قبل أن تكون أحكاما عملية وفروع فقهية وان سبب كل انحراف وذل وهزيمه وفرقه في حياتنا هو البعد عن منهج اهل السنه والجماعه في العقيده والسلوك والتدين وسبيل الاصلاح كما ان التفلت من الطاعات والهرب من التكاليف والواجبات هو سبب التخاذل والتردي الذي تعاني منه الامه وان الشرع لا يهبط لمستوى تفريط الانسان حتى يبرر له كسله وعصيانه فالشرع لا يتبع هوى الناس بل الشارع يطالبهم ان يرتقوا الى عز الطاعة، ويعلو الى سمو التعبد ولكن النفس وهي تتراخى عن العمل بالتدريج وتتفلت من الواجبات وتنحدر عن قمه الامتثال شيئا فشيئا لتحاول ان تجد لها تفسيرا مريحا يبرر لها تراخيها وتفريطها وهذه حقيقه نفسيه معروفه عباد الله الا وان من اعظم ابواب الفتن في هذا الجانب تتبع الخلافات الفقهيه والاستدلال بشواذ الاراء وما لا يعتبر من الاقوال حتى عطلت الاحكام باسم الخلاف وانتهكت الحرمات باسم الخلاف وانكسرت عزائم المتعبدين فكسلوا عن الطاعات وانشغلوا بفضول المباحات واجتراوا على المكروهات وهي باب المحرمات بل ولج بعض الناس في ابواب الحيره والاضطراب بالاحتجاج بالخلاف في مواجهه النص فكلما تليت عليه ايه او حديث او ذكر له حكم تعلل بان فيه خلاف وكانما نسي ان الله تعالى انزل علينا هذا الكتاب لنحكمه في الخلافات قال سبحانه كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فوظيفه الكتاب هي الهدايه ورفع الخلاف وبيان الحق فنتعبد الله بتحكيم الوحي في الخلاف لا ان نحتج بالخلاف على وحي الله قال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فعكس المهازيل هذا المفهوم وتحججوا بالخلاف لاجل الهوى وهان عليهم الحرام اذ علموا ان في تحريمه من خالف فاين الرضا, فأين الرضا؟ والاحتكام الى الله انها فتنه من فتن العصر وان من يتتبع الخلافات وشذوذ الاقوال وان من يتتبع الخلافات وشذوذ الاقوال يصنع لنفسه دينا مليئا بكل الشهوات بعيدا عن مراد الله وهدي رسوله فاتباع فاتباع الخلاف هو طريق لاتباع الهوى ومخالف للرضا قال ابن حزم رحمه الله ولو ان امرا لا ياخذ الا بما اجمعت عليه الامه فقط ويترك ما اختلف فيه مما قد جاءت به النصوص لكان فاسقا باجماع الامه وقال ابن عبد البر الاختلاف الاختلاف ليس حجه عند احد علمته من علماء الامصار والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ان على الامه ان تاخذ اوامر الله بجد وحزم وان تبتغي بها مراقي العز بعزم وان لا تنظر للاحكام على انها تكاليف تحتال لها بالتخفيف فان احكام الشرع مهما عظمت فهي ليست اثقالا بل هي اسباب قوه كالنسر المخلوق لطبقات الجو العليا ويحمل دائما من اجل هذه الطبقات ثقل جناحيه العظيمين والله تعالى يقول خذوا ما اتيناكم بقوه يا يحيى خذ الكتاب بقوه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 وان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اما بعد فمما ينبغي ان يتعلمه الناس ويبث فيهم نداءات الايمان ومواعظ القران ومعاني الورع والعفه والتقوى والخوف من الله ومراقبته قال جندب بن قال جندب ابن عبد الله رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاوره فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران فازددنا به ايمانا رواه ابن ماجه وفي البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت انما نزل اول ما نزل منه سوره من المفصل في ذكر الجنه والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا لقد نزل بمكه على محمد صلى الله عليه وسلم واني لجاريه العب بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر بل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر وما نزلت سوره البقره والنساء الا وانا عنده الحديث فالرضا بالله وبدينه وبرسوله فرضا بالله وبدينه وبرسوله تمام الايمان والايمان تمام الرضا الايمان يقين يسكن الاعماق ومعرفه الله لها مذاق حلو يطبع النفوس على النبل والتسامي ويصفي النفوس من كدرها إنه شوق إلى الله ومسارعه إلى مرضاته انه شوق الى الله ومسارعه الى مرضاته الايمان ينفح القلب نورا ويملا الصدر سرورا واي ايمان فوق الطمانينه بالله والركون اليه وامتلاء القلب به وحده دون سواه اصح القلوب واسلمها واقومها وارقها واصفاها واقواها والينها من اتخذ الله وحده الها ومعبودا واخلص القلب له دون سواه واطرح لاجل الله هواه ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واسلام الوجه لله هو اقبال العبد بكليته على الله واعراضه عن من سواه والخضوع لارادته والتذلل لعظمته وكبريائه والايمان بوحدانيته وش وشريعته وبه يكون كمال الايمان وتمامه الخوف من الله سراج يضيء في حنايا القلوب ومشعل نور تتلمس به سلامه الدروب والتوقي من المزالق والتوقي من المزالق والحذر من المحارم سجيه المتقين وعنوان المؤمنين وعند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر واذا عزم العبد على ترك الاثام اتته الفتوح واذا اقبل العبد الى الله اقبل الله بقلوب العباد اليه قال سفيان الثوري عليك بالورع يخفف الله حسابك ودع ما يريبك الى ما لا يريبك يسلم لك دينك وقال الضحاك ادركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام والجدل فارضوا بالله رب وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا تذوقوا طعم الايمان ويرضى الله عنكم ويرضيكم فارضوا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول تذوقوا طعم الايمان ويرضى الله عنكم ويرضيكم هذا وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وازواجه امهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم ارض عن الاربعه الخلفاء الأئمة الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك اجمعين وعننا معهم يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الطغاه والملاحده والمفسدين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين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 اللهم فك حصارهم واصلح احوالهم واكبت عدوهم اللهم حرر المسجد الاقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين اللهم لطف باخواننا في سوريا وبورما وافريقيا الوسطى وفي كل مكان اللهم ارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول امرهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين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 اللهم وفق ولاه امور المسلمين لتحكيم شرائك واتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمه على عبادك المؤمنين اللهم انشر الامن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين وكفنا شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا, وبلغنا فيما يرضيك أمالنا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 قيوما ونتوب إليه اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيث هنيئ مريء سحّا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار تحي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم سقي رحمه لا سقي عذابا ولا بلاء ولا هدم ولا غرق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين